عساك بخير يا يما وعساني دايما أرضي يا يما أشوف الخير بعيونك كثر ماقدر أنا بعطيك عساك بخير يا يما صبرت سنين من عمرك صبر أيوب على مرك شيء بجراه وانا هل على أمرك عساك بخير يا يمه يا يمه ما أبيعيني تشوفك وزع الأصحاب يا يمه هقولي وش ودك وانا بفرش لك الأهدا عساك بخير يا يمه